وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو تذكرون افَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فِأَضَلّتُم تَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المجن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم 122. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين 124. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بمواقع النجوم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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون